القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما ما يوم يك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 اتموازينه فاما ثقلت موازينه فاما ثقلت موازينه فهو في عيشه الرضيه خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاويان فأمه وما أدراك ما هي نار نار حامية